الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم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 ان المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراون وونا ثولا لا الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء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 مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا